قالوه وجعل على بصيره غشاوة فمن من بعد الله يا فلا تذكرون وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا لموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون واذا اتتلى عليهم اياتنا بينات ما كان حجتهم الا ان قالوا اتو بمعانا ان كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم من القيامة لا ريب فيه لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وللله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يوم يَخْسَرُ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون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 في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم